الف لام ميم الف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة غلبت الروم غلبت فارس الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وهم عن الآخرة التي هي دار الحياة الحقيقية معرضون لا يلتفتون إليها اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الْمُكْذِبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ كَيْفَ خَلَقَهَا اللَّهُ وَسَوَاهَا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ فَلَمْ يَخْلُقْهُمَا عَبْثًا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 كانوا أشد منهم قوه وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون فاما الذين امنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحات المرضيه عنده فهم في جنه يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع ابدا وام أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه ثم اذا انتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الارض ومغاربها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم ازواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام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 الحكيم في خلقه وتدبيره ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء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 بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم جهلا منهم لحق الله عليهم فمن يوفق للهداية من اضله الله لا أحد يوفقه وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا وإن ينلهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم يروا ان الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له ايشكر ام يكفر ويضيقه على من يشاء منهم ابتلاء له ايصبر ام يتسخط إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون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 هل من أصنامكم التي تعبدونها من دون الله من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقوله ويعتقده المشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره فأهلكوا بسبب اشراكهم بالله فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لعو فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له في ذلك اليوم يتفرق الناس فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ رُسُلًا إِلَى أُمَمِهِمْ فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حق اوجبناه علينا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه فيمده في السماء كيف يشاء من قله او كثره ويصيره قطعا فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرون برحمه الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ لَآيِسِينَ مِنْ نُزُولِهِ عَلَيْهِمْ فَانْظُرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها إن الذي أحيى تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء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 لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقه على كثرتها فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين فكما انك لا تستطيع اسماع الموتى ولا تستطيع اسماع الصم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 وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون